لأن الزواج إن نجح فلن يزيدني حبا لهم وإن فشل تحطمت الأسرة تحطمت الأسرة وضاع الرحل وأقف هنا قليلا أقف هنا قليلا لأقول إن الإسلام حرم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 لا يحل للرجل أن يتزوج البنت وأختها في بيت واحد حتى لا تصبح الأخت ضرة لأختها ولا العمة ضرة لبنت أخيها ولا بنت الأخت ضرة لخالتها كل هذا من باب توسيق العلاقات الفطرية الأولى والمحافظة عليها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 وفوق الزنا حياته مقت لا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أما زواج التي لا تحل فاحشة ومقتا وساء سبيلا وساء سبيلا وأخواتكم من الرضا وأمهات نسائكم أم امرأته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 رائع اذا عقدت على البنت مجرد العقد يجعل الامة محرمة عليك لكن العكس اذا عقدت على امرأة وقبل الدخول بها رأيت لها بنتا فاعجبك واردت ان تتزوج من البنت هل العقد على الام يحرم عليك البنت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 لتتزوج امها فسوف تعتد البنت على امها حقا لا يعالجه الزمن من اجل ذلك قال لك جرب ان ترتبط بالبنت بالعقد اصبحت الام محرمة عليك لكن العكس اذا عقدت على المرأة ثم طلقتها وتزوجت بنتها فان قلب الام يجود لبنته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 ورفعت الجرس فسألت ممرأة كان يجوز للرجل أن يهجر فراش زوجته عند ذلك خففت بعض آلامها التي تعيش فيها وقلت لها إن العظيمات من النساء العفيفات من النساء الطاهرات من النساء قطعت كلامي وقالت هل يجوز شرعا أن يهجر فراشها وهو معها سبعة عشر عاماً ليزني هو ويتركها هي تعلمت وأصابني من الغم ما أصابني وهدأت أعصابها وأغلقت التليفون ثم قلت للأخ هل تعرف عما تسأل صاحبة القضية قال نعم قلت أليس زوج قريبتك قد يكون من هذا الطراز قال والله إنه أجرم وأسوأ وإن الله ساق هذا التليفون لي لأبتعد عن الجريمة التي كنت أريد ارتكابها تخطيط الله تخطيط الله من أجل ذلك أذكركم بما قاله القرآن لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 فإما أن تعاشروهن بالمعروف وإما أن تفارقوهن بالمعروف أما أنتظر الزوجة معلقة معلقة لرضاك بزوجة أخرى أو لرضاه الذي لا دين عنده بطريق آخر فرب العالمين قل لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه كالمعلقه لا تستطيع أن تتخلص من زوجها الظالم ولا تستطيع أن تعيش في بيت آمنه مطمئنه يا جماعة المسلمين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 في الارض وفساد كبير وقال للشاب الراغب في الزواج تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فازفر بذات الدين تربت يدك ايها الشباب الكريم ايها الاباء الكرام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 واستغفروه يغفر لكم وابحثوا عن هدي مشاكلكم في قرآنه فإن القرآن عطاء دائم واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون